غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتن أبنائك